يا شباب الدين هيا للمعالي للمعالي اطلب رضوان ربي ذي الجلال بالجلال يا شباب الدين هيا للمعالي أطلب رضوان ربي ذي الجلال بالجلال اشكي يا مولاي منها من جرالي جرا لي ها جرا من ذنوب كدرت علي حالي والله حالي أشكي مولاي منها من جرى لي من ذنوب بنكدرت علي حالي والله حالي تظن فرحتي بفضل مالي يا مالي او ببيت ابتنيه في العلالي في العلالي تظن بفضل مالي أو ببيت ابتنيه في العلالي في العلالي غفورا يا مجيبا لدعائي لدعائي اقبل التوبة وحقق لي رجائي يا رجائي يا غفورا يا مجيبا لدعائي اقبل التوبه وحقق لي رجائي يا رجائي يا كريما ابتغي جنان خلد يا كريما ونعيم من ابديا وحواري وحواري من أبتغي جنان خلدين ونعيم من ابديا وحواري وحواري يا شباب الدين هيا للمعالي للمعالي اطلبوا رضوان رب ذي الجلال الجلال يا شباب الدين هيا للمعالي أطلب رضوان رب ذي الجلال ذي الجلال